نسائكم إن رتبة فعدة نثلاثة أشهر ولا إلَم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَن انزله اليكوم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من مجدكم ولا تضاروا لتضيقوا عليهم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 تعسرتم فسترضعون له أخرى ليُنفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه